سؤال بيقول كيف انه سوم الرسول عندما قال انه لا يؤمن الا اذا رأى مكان البروحة المسامية ربنا سمح له انه يضع ايده مكان المسامية البروحة بينما لمريم المردلية اللا في المسين البعض استعد بفكر ان في فرق بين النساء والرجال او انه ربنا عمل مريم معاملة خاصة وان سمح لثومه ومتنفس المريم او ان حكاية لم اصعد الى افضل لكن في الحقيقة مريم المجدلية هي اول من لمسته هو مريم الاخر ففي مبتة 28 اللي هي اول حدث في حوادث القيامة اللي ذكرت عند الشجر بيقول ان المسيح ظهر للمريمتين في مكه 28 وعشرين وامسكت بقدميه وسجدت له فاذا امسكت بقدميه يبقى لمسوه فسمح لمريم ان تلمسوا وتمسك بقدميه بينما لم يكن عندها عدم ايمان مثل توما أما عبارة لاسة المسيني اللي وردت في إنجيل يوحنا، فلأنها شكت بعد أن لمساته أول مرة وبعد أن سمعت البشرة من سمك ورسالة من سمك وسمعت البشرة من الملاك ورأت القبر الفارغ ورأت كل دلائل القيامه فشكت بعد ذلك فقال لها هذه العبارة كتوبيخ يعني لا تنسين لان لم اصعد بعد الى ابي يعني انا لم اصعد في ذهنك في تفكيرك الى مستوى ابي وبتظنين ان انا ممكن لا اقوم ويسرق جسدي الى اخر هذا الكلام اسم الاب والابن وروح القدس الاله الواحد من نتابع كلامنا عن الايام قلنا في القيامة ان قيامة المسيح هي قيامة لنا جميعا هي قيامة للطبيعة البشرية هي اعطاء الطبيعة البشرية قوة القيامة فكانت قيامة المسيح عربون لقيامة جميع الناس وبهذا الشكل نشعر بأن مدام المسيح قد قام يبقى كلنا ممكن نقوم زي ما بولت قال في كورونسس الأولى 15 وبعدين من الأشياء التي تفرح الإنسان وتعزيه ليس فقط مجرد القيامة من الموت وإنما أيضا القيامة بجسد ممجد زي ما قال بولس الرسول على شبه جسد مجده اللي هو الإنسان يبتدي يتخلص من المادة وتأثير المادة هذا الجسد المادي اللي احنا بنحمله بكل تعلقاته بالمادة ايضا في الاكل في الشرب في الحياة المادية في حياة الجسد الذي يمكن ان يتعرض لامراض او اوجاع او متاعب الجسد الممجد سيتخلص من المادة ومتاعب المادة واوجاع المادة كل الام الجسد وكل أوجاعه التعب الجوع العطش الالم كل هذا يزول في جسد القيامه يتخلص الجسد من الماده ويتخلص من الخطيه فتصبح اوجاع الجسد حتى من ناحية الخطية مش موجودة في جسد القيامة وطبعا كل شهوات الجسد تزول في جسد القيامة لا توجد خطية فيما بعد ولا شهوة ولا محاربة بين الجسد والروح الانسان لما يقوم بجسد روحاني مش هيكون في محاربة بين الجسد والروح لان طبيعة الجسد نفسه يكون جسد روحاني قصة هذا الصراع تنتهي ويعطى الانسان في هذه القيامة الممجدة اكليل البر اكليل البر يعني تكلل طبيعته بالبر فتصبح لا يمكن ان تخبئ مرة اخرى لان طبعا الابدية مساش خطيه وانما سيكلل الناس بالبرد حاليا فيه مجال لل... للاختبار وللاختيار لكن في الابديه هيعيش الانسان في نقاوة كاملة يرجع للبساطة الاولى التي كانت له ايام ادم وحواء وربما أفضل. قال السيد المسيح عن هذه الحالة في القيامة: قال يكونون كملائكة الله في السماء. يكونون كملائكة الله في السماء. وقال أيضا أنهم لا يتزوجون ولا يزوجون، لأن جسد القيامة سيكون بعيدا أيضا عن الجن. كما هيكون بعيد عن الأكل والشرب والتعب والحاجات دي فقيامة المسيح أعطتنا فكرة عن الجسد الممجد الذي لا يجوع ولا يعطش ولا يتعب ولا يتألم ولا يتوجع ولا يحارب بالشهوات ولا يجاهد ضد الروح ولا الروح ضده هذا يمكن أن نسميه تجلي الطبيعة البشرية الطبيعة البشرية تدخل في نوع من التجلي يعني تدخل في نوع من المجد ومن البهاء لأن ربنا سيعطيها من بهائه و وكل في الطبيعة البشرية تزول وتلبس المجد عشان كده بيقول على شبه جسد مجده على شبه جسد مجده جسد مجده مش بس ان, ان تبقى اجساد تنير زي ما على جبل التجلي كان هذا النور للمسيح ولموسى وإليه أيضا مش بس تنير انما حتى نفس الطبيعة تصبح طبيعة منيرة يعني مش نور مادي نور روحاني ايضا ولذلك بيقول يزرع الانسان في فساد ويقوم في عدم فساد ونزرع اجساد مادية ونقوم اجساد روحانيه وايضا اجساد غير قابلة للموت فيما بعد غير قابلة للحلال ولا قابلة للموت وهي دي نعمة الخلود التي ستعطى للإنسان في القيامة كل دي أشياء من الأشياء الجميلة التي نتذكرها في القيامة ونشعر بأن السيد المسيح أعطانا عربون هذه القيامة أو أرانا, أرانا عربون هذه القيامة لان الانسان هيقوم في جسد روحان وكما قال فديس اغسطينوس قال نحن لا نقوم ارواحا لا نقوم ارواحا انما نقوم باجساد روحانية لان لو قلنا ان احنا نقوم ارواح يبقى الجسد ما ونحن نؤمن بخيامة الاجساد الجسد هيقوم يبقى لينا جسد بس اجسادنا تبقى اجساد روحانية غير مادية غير هيولانية اجساد روحانية القيامة طبعا فيها فرح معين في قيامة المسيح وجدنا ان في فرح فرح الانتصار على الموت وفرح رؤية الرب وفرح المعيشة مع الرب وفرح دخول الفردوس وفرح دخول الملكوت وفرح ما لم تره عين يبقى دايما القيامة هيكون معها الافراح مش بس الطبيعة تتجلى وإنما تعيش في فرح دائم اللي بيسموه النعيم او النعيم الابدي ولعل البعض يفتكر ان النعيم يصور باي اشياء في ذهن الانسان لكن الكتاب يقول لم يخطر على قلب بشر ما اعده الله لمحبي اسم القدوس فما لم يخطر على قلب بشر اللي هو المتعة المتع الروحية اللي مفيش فيش حد يعرف ايه كنها. وايضا متعة العشرة مع الله ومحبة الله والثبات فيه برضو دا لا يخطر على قلب بشر ومتعة البر الذي لا توجد محاربة فيه الخطية ولا يوجد فيه ألام أو أوجاء الخطية كل دي برضو أشياء لا تخطر على قلب بشر ومعرفة الله وكشف الله لذاته كل دي اشياء يتمتع بها الانسان في الأبدية، افراح الأبدية في سفر الرؤية شرح كتير من افراح ومن التسبيح ومن الاناشيد ريت واحد يفكر يخدت دي مجال تأمل ايه الافراح اللي وردت في سفر الرؤية او ايه اللي ورد عن النعيم الابدي اللي ممكن الواحد ياخده من الكتب المقدسة او كتب الانبياء دي اتركها لتأملاتكم الخاصة لكن الانسان بالقيامة يذكر الجسد الروحي وبالقيامة يذكر الانتصار على الموت وبالقيامة يذكر حياة الفرح الدائم وايضا في القيامة نذكر ان هذا الفرح على درجات لان بيقول نجم يفوق نجم في الرفعه فجميع المؤمنين سوف لا يكونون بدرجة واحدة في الابدية لان الكتاب بيقول ان كل واحد سيأخذ اجرته بحسب تعبه فمدام تعب الناس بيختلف في درجته اذا بالاجرة تختلف الدرجة ايضا لان مش ممكن هنقول ان تعب زي تعب الشهداء مثلا او تعب ابطال الايمان هيبقى زي اي مؤمن عادي او تعب النساك والمتوحدين والسواح يبقى زي اي مؤمن عادي فكل انسان على قدر ما يتعب سينال متعه في الابديه ولكن في الابديه ايضا سوف لا يوجد فيه الشعور بالنقص لان الشعور بالنقص هيجيب حزن وهناك لا يوجد حزن يمسح الله كل دمع من عيونهم ولا يكون لا حزن ولا ولا ألم ولا دموع ولا بكة ولا أي حاجة في واحد شبه الحكاية دي بتشبيه لطيف خالص قال افترض ان عندك عشرات الأواني كل أنية تختلف في حجمها وفي سعتها عن الأنية الأخرى أنية كبيرة وأنية صغيرة وأنية ضخمة وأنية بسيطة كلهم مليانين فما فيش واحدة فيهم شعر بنقص او ينقصها شيء لكن الكمية اللي هنا غير الكمية اللي هنا فكمان في الابديه الكل شعر بامتلاء وفرح لكن كمية الفرح اللي هنا غير الفرح اللي هنا تشبيه تاني اقوله لكم افرضوا ان في انسان كان في سفر ورجع هذا الإنسان من السفر وقابله أحباؤه كلهم سيكونون سعداء بلقائه لكن على حسب محبة كل واحد ليه هتكون كمية الفرحة اللي في قلبه من ناحية لقاء في إنسان يبقى كده ملتهب بالحب وفرحان فرح لا ينطق به وفي إنسان فرحان فرح هذا لكن كل فرحانين بس على حسب نوعيه القلب من جوه كذلك في لقاء الله في الأبدية الكل فرحانين لكن بتختلف وأعتقد برضو أن في الأبدية في نوع من النمو نمو في البعرفة ونمو في الروحانية ونمو أيضا في الإحساس بالنعيم وبالمتعة لأن مش هتبقى حاجة واقفه على كده يعني لعل من ضمن الأشياء اللي الإنسان هيتمتع بيها في الأبدية وينمو فيها معرفة الله يعني نحن نعرف بعض المعرفة لكن في القيامة هنعرف بطريقة أقوى من كده يبتدي ربنا يوسع قلوبنا وكل ما قلوبنا وافهمنا تتسع اكتر كل ما نعرف عن ربنا اكتر وربنا ما يقدرش يكشف لنا ذاته مرة واحدة وإلا لا نحتمل فنبتدي نزداد في معرفة ربنا وفي التمتع بهذه المعرفه الى اي حد بيقول السيد المسيح في يوحنا في صلاته الطويلة هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحد يسوى المسيح الذي يرسل فتاخذ الأبدية كلها علشان نبتدي نعرف أكثر وأكثر وأكثر عن الله وفي القيامة أيضا سنعرف الحياة الحقيقية الحياة اللي هي الثبات في الله الحياة التي لا موت بعدها ولذلك سيرجع الإنسان نفسا حية وما يبقاش تراب كما قيل له بعض الخطيئة يعني أول مدخلة قيل انه بقى نفسه حية وبعض الخطيئة قال له أنت تراب والتراب تعود في القيامة مش هيبقى تراب هيرجع نفسه حية كما كان يرد إلى رتبته الأولى في القيامة هيكون الإنسان أفضل من حالة آدم في الفردوس على الأل حالة آدم في الفردوس كان فيها أكل وشرب لكن في القيامة مش يكون في أكل وشرب آدم في الفردوس كان له اتصال بالمادة وله جسد مادي لكن في الأبدية ما يكونش له اتصال بالمادة وما يكونش له جسد مادي يكون له جسد روحان آدم في الفردوس كان ممكنا أن يخطئ لأنه لم يكلل بالبر ما زالت ارادته موضع اختبار أما بعد القيامة فسيكلل الإنسان بالبر ولا يكون هناك هناك احتمال أن يخطئ لأنه ما فيش خطية في الأبدية آدم في الفردوس كان ممكنا أن يموت بل تهديد الموت كان موجود أصاده يوم تخطئ موتا تموت لكن بعد القيامة سوف لا يكون هناك تهديد الموت طبيعة غير قابلة للموت. يعني آدم كان في الفردوس له طبيعة قابلة للموت أما بعد القيامة فله طبيعة غير قابلة للموت لأنه منح الحياة أو منح الخلود في هذه الأبدية السعيدة سيرقى مجيش شك ان الحياة في الفردوس احسن من الحياة الحياة في الفردوس احسن من الحياة العادية هنا على الأرض لكن الحياة بعد القيامة احسن من الحياة في الفردوس هنا وأحب أقول لكم كم نقطة بسيطة في موضوع القيامة أيضا موقف بعض الناس من القيامة من قيامة المسيح وبعدين اخذ القيامة كرمة المسيح قام لكن الذين شاهدوا القيامة اختلفوا في نفسيتهم وحالتهم ومدى تقبلهم للقيامة يشبه هذا الموضوع من زاوية معينة بقصة الزارع الذي خرج ليزرع وفي بذار وقعت على صخر وبذار وقعت على شوك وبذار اكلها طير وبذار وقعت في ارض جيده ايه البذار اللي وقعت على صخر فيها خبر القيامه بالنسبة لشيوخ اليهود وكهنتهم وقادتهم كالكتب والفريسين واللغير لم تنتج اي ثمر على الاطلاق في قلوبهم بل على العكس قلوبك انها صخر رفضوا كل شيء يعني بشروا بالقيامة والجنود قالوا ان المسيح قام وقالوا ان ظهر ملاك وبشر النسوة وانه كان مرهب لدرجة انهم صاروا كأموان قالوا كل الكلام فايه رد الفعل عند اليهود لازم ننكر القيامة لازم نشيع خبر ضدها نبدي رشوة نقوله انه اتسرق حاولوا تطمسوا حقيقة القيامة فخبر القيامة أو بشر القيامة بالنسبة لهم كانت بذار وقعت على صخر جابتش أي نتيجة عمل النعمة بيعمل في كل إنسان لكن في إنسان بيتقبل عمل النعمة ويجيب نتيجة وفي إنسان ما بيتقبلش عمل النعمة وبيرفض أن يجيب نتيجة اهدوا البشروا بالقيامة زي مبشرات النسوة لكن ما استفادوش منها بل حاربوها وقلوبهم لم يكن فيها استعداد لتقبل افراح القيامة بل ان القيامة ازعجتهم يعني في قيامة تفرح وفي قيامة تزعج زي ما جاء المسيح الثاني سيفرح البعض ويزعج البعض زي لقاء الله في ناس بيفرحوا بلقاء الله وفي ناس ينتبق عليهم قول الكتاب مخيف هو الوقوع في ذي الله الحي صوره مخيف هو الوقوف في ذي الله دا داود بيقول أقاصي عبد الله والأقاصي عبد إنسان لأنه مرحمة الله واسعة لكن في واحد تاني يقولك مخيف هو الوقوف في ذي الله قيامة المسيح كانت امر مرهب بالنسبة لليهود فخفوه فحولوا وحربوه لأعتبروا ان القيامة دي ضلالة نزلوا وحربوه دي البذار اللي وقعت على صخر. في بذار وقعت على شوك نمت قليلا وبعدين الشوك خنائها دي يمثلها واحدة زي مريم المجدليه خبر القيامة وقع عليها كويس وراحت تبشر ونمت نمت قليلا ويقول نمت قليلا وبعدين شك خن اللي خنقت الخبر ده الشكوك اللي ملت الدنيا الشكوك بدأ الشك يخش لغاية لما خن هذه البشرة وفي الاخر قالت اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه هنا كانت بشرى القيامه قد اختنقت في قلبه ورددت ما يقوله شيوخ اليهود من شائعات مجرد ايه البزار التي وقعت على الطريق والتقطها الطير والمشيخ التلاميذ جات لهم بشة القيامة فقط فالطير الشك عدم التصديق لم يصدقوهن طراء كلامهن لهم كالوسواس، مريم المجدلية لم يصدقوها تلميزية اموات لم يصدقوهما بذار أكلها الطير وكان أمام المسيح أن يعالج هذه الأمور كلها يعالج مساله القيامة عند الكهنة وعند المجدلية وعند الأحد عشر عند الكنيسه كلها بطول أناها عجيبة بيصبر يقنع ويتكلم ويظهر للتلاميذ لمدة أربعين يوم واللي بيشك يوريه له ويقول له تعالى جثه وشوف ويشرح ويجد نبوات من الكتب زيت الميزايع ما تبتدى يشرح لهم من الكتب كل النبوات الخاصة بيه وبالنسبة لمريم المجدليه كلمها مرة أخرى وقال لها يا مريم هلت له ربوني الذي تفيره يا معلم وبدأ يعالج هذا حتى بالنسبة للكهنة وغيره بالكرازة والتبشير كثير من الكهنة انضموا إلى الإيمان وامنوا بقيامه المسيح السيد المسيح أخذ يعالج كل المشاكل اللي موجودة لكي يوجد لها حلا تصوروا بقى مسألة تستلزم من المسيح أربعين يوم هو مش بس بالقيامة ازال الشكوك وعالجها انما ايضا وضع اساس العقيدة والطقس الكنسي وعلم التلاميذ ما يليق بقادة الدين انهم يعرفوه لكي يسلموه لاخرين ايضا ولما جه يصعد قبل ما يصعد قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما اوصيتكم به اهي علموهم جميع ما اوصيتكم به دي خاصة باللربين يوم الحاجات اللي اوصاهم بيها يضاف اليها طبعا جلسات الخاصة قبل الصلب ايضا دي من ناحية القيامة بتاعة المسيح في دروس اخرى من القيامة ممكن ناخدها من واقع القيامات الاخرى التي اقامها السيد المسيح الكتاب ذكر لنا ثلاثة احداث للقيامة اقامة ابنة ييروس واقامه ابن ارمالة نايين واقامه لعازر من الموت من جهة الواقع والحقيقة لا يوجد اطلاقا ما يمنع ان في اقامات اخرى من الموت اقامها المسيح يعني لا يوجد ما يمنع لكن لم يذكر شيء في الكتاب غير الثلاث احداث دول وكل واحده من دول كل حادثة من دول ليها رمزها اللي يفيدنا كثيرا من الناحيه الروحيه ازاي من الناحيه كان بيكون صله بين الناس والكنيسه لكن له اسم انه حي وهو منه ده نوع من الناس المسيح يروح لحد عنده ويقيمه وممكن ان يقام بالسفاعة الاخرين وصلواتهم زي ما اسره البنت دي طلبت من المسيح ان يقيمه والمسيح من لطفه من محبته من أحكامه الطيبة المملوء حنان ينظر إلى مثل هذه النفس ويقول السفلة لم تمث ولكنها نائمة يقدر يقول إنها ميتة بس يعني لطف من المثير السفلة لم تمث ولكنها إيه؟ نائمة ويقيم هذا الإنسان ده نوع نوع تاني مات ومرت عليه فترة في الموت وخرج من البيت وتحط الصندوق ومشي في الشارع والناس يشيعونه زي ابن الأرملة ده زي إنسان ساب الكنيسه انقطع عن صله لا اعتراف لا تناول لا اصرار لا صوم لا طلب بال... بالحياه الروحيه على الاطلاق ساب الكنيسه ومشي والناس بيسيعوه ويبكوا عليه وامه التي هي كنيسه بتبكي عليه برضو هذا الانسان ممكن ان يقيمه النسيح ويقابله قبل ان يدفن ويقول له ايها الشاب لك اخوكم وعندما يقيمه يدفعه الى امه يسلمه للكنيسة مرة اخرى النور الثالث نوع مات ودفنوه ومرت عليه فتره طويله ترمز اليها الاربعه ايام وقيل انه قد انتن سؤال عاش في الخطيه لدرجه لما قيل عنه انه ايه انتن وأعز الناس إليه وأقرب الناس إليه فقدوا الرجاء فيه زي اخواته مريم ومارسا فقدوا لو كنت هنا لكن خلاص نعمل ايه المسيح يقول يقوم يقوله ما احنا عارفين يقوم في اليوم الأخير يعني في الأرض دي فيه سيدة فيه يعني إذا كنت عايز تعمله حاجه في الأبدية لكن دلوقتي عوضنا عليه فيه هذا ايضا على الرغم من انه قيل عنه انه قد انت وعلى الرغم من انه في القبر ومر عليه فترة ويأت, ويأت الكل منه المسيح قادر ان يقول له لعازر هلما خارجه فيخرج المين والاقنط ومحيط اللفايف وال الأكثان, الأكثان كل هذا يعطينا فكرة عن الرجاء ان السيد المسيح قادر أن يقيم أي انسان من الموت الخطيه مهما كانت حالته خفيفة أو ثقيلة مهما كان المحيطون به عندهم رجاء فيه زي يايروس ما كان عنده رجاء وطلب ان المسيح يجي لبنته وان كان الزعزع الرجاء في السكه واله مكتوبوش المعلم البنت مات او اذا كان فقد فيه الرجاء من البشر لكن لا يفقد فيه الرجاء من الله ابدا ربنا قادر ان يقيم كل انسان من الموت مهما كانت خطيئته ومهما كانت حالة موت أصعب شيء هو الموت وأصعب معجزه ان يقام الإنسان من الموت والمسيح بإقامته لبعض الناس أعطانا فكرة أنه لا مستحيل كما انه لا استحاله في اقامه الجسد كذلك لا استحاله في اقامه الروح ايضا الله قادر ان يقيم والموت هزا به القبيسون حتى قال بولس الرسول اين شوكتك يا موت القيامه ايضا اعطتنا فكره ليست فقط اننا لا نخاف الموت انما نرحب به ونفرح به ونستهين. كما قال بولس لي استهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا اصبح الموت بالنسبه للقديسين مجرد جسر ذهبي يوصل الى الابديه السعيدة او يوصل الى حياة افضل كما قال بولس فذاك افضل جدا واصبحت قيامه المسيح بابا مفتوحا للرجاء وأصبحت عزاء لكل أحد روحيا وجسديا أهل الميت ربما في يوم موته تصبح نفوسهم مركزة في مسألة الموت ويمكن العزاء بالنسبة لهم مش قوي فالكنيسة اذكارا لقيامة المسيح في اليوم الثالث تأتي وتقيم صلاة الثالث في البيت وتقرأ فيه الفصول الخاصة بالقيامة لكي يشعر الناس في اليوم الثالث انه كما قام المسيح من الاموات هكذا الميت بتاحهم هيقوم من الاموات ايضا فيتعزون يشعرون ان الموت ليس نهاية حياة لان في خطوات بعد كده في قيامة ويشعرون ان الموت لم يفصلهم تماما عن حبيبهم الذي رقد فسيلتقون به في القيامة وهذه هي الحكمة من صلاة الثالث التي تذكر الناس بقيامة المسيح في اليوم الثالث وبالتالي تذكرهم بقيامة كل ميت وهكذا يتعزى أهل الميت بالحديث عن القيامة وبإمكانية لقائهم مع حبيبهم الذي مات في القيامة كل هذه أشياء من قيامة السيد المسيح ومن القيامة عموما وأصبحت قيامة المسيح جزءا من قانون الإيمان بالنسبة لنا يقول قاما من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب والمقصود بعبارة كما في الكتب إن مسألة القيامة كان لها جزور ايضا في نبوات الانبياء يعني مش مجرد حادثه عرفناها من العهد الجديد انما من العهد القديم ايضا كانت هناك نبوات ان المسيح هيقوم وقيل لانك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فساده يعني لابد يكون في قيامه وقال الرب لربي اجلس عن يميني مفروض انها بعد القيامة يعني اذا كان مات يبقى مش يقول له اجلت عن يميني حتى سأضع اعضاء تحت قدامك وفي نبوات كثيرة في العهد القديم عن قيامة المسيح والسيد المسيح قال لهم انه سيقوم ومع تلميزية عمواش بدأ يشرح لهم ما ورد عنه في الكتب ما ورد بخصوص الامه وموته وأيضا ما ورد بخصوص قيامته عشان يصدقوا أن دي أشياء تحدثت عنها الكتب وليست مجرد أشياء من اختراع العهد الجديد لا مقامة من الأموال كما في الكتب يعني دي مسألة لها جزور طويلة في العهد القديم للذين يفهمون نبوات الأنبياء قيامة السيد المسيح كانت كلها فرحا هل لهم أراكم فتفرح خلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم وظل فرح القيامة دائم مع الكنيسة تعبر عنه الكنيسة بألحام الفرح لمدة أربعين يوم عشان ترين ما معنى الفرح في المسيح ما معنى الفرح بالانتصار على الموت ومن ضمن نتائج القيامة استبدال السبب للأحد بانتفاد الله طب نختفي بهذا وأشكر لكم حسن عن سؤال عرفنا عن اليوم الثالث للميت فماذا عن ذكر يوم الأربعين في قوانين الرسل بيقول اذكروا الميت في يوم وفاته واذكروه في اليوم الثالث لأن المسيح قام من الأموال في اليوم الثالث واذكروه في يوم الأربعين لأن المسيح صعد إلى السماء في يوم الأربعين فالكنيسة بتحب تعزي أهل الميت بأن ميتهم لم يمت يعني لم يمت موتا أبديا ده ليس موت لعبيدك بل انتقال وأنه لابد هيقوم ففي اليوم الثالث تعزيهم بان الميت سيقوم كما قام المسيح في اليوم الثالث ما دام في امكانيه للقيامه بقيامه المسيح يبقى احنا هنقوم وفي يوم الاربعين بتذكرهم كما ان المسيح صعد إلى السماء في اليوم الاربعين كذلك سيصعد هذا الميت إلى السماء ايضا لكن طبعا مش هيصعد في اليوم الاربعين لكن زي ما المسيح قال انه سيأتي على السحاب ويرسل ملائكته فيجمعون مختاريه ويصعدوا معاه على السحاب وربولس بيعلق على لي ويقول سنكون كل حين مع الرب ياخدنا ونصعد معاه إلى السماء إلى فوق فكما كان صعود للمسيح في اليوم الاربعين كذلك سيكون صعود للمؤمنين وكل هذا تريد به الكنيسه ان الموت ما يكونش له صوره قاتمه محزمه في نفوس الناس وانما هناك رجاء في القيامه وهناك رجاء في الصعود وهناك جلوس في السماء ومتعه مع الآب فالموت مش محزن مش بالشكل ده ولو كان محزنا بهذه الصوره ما قال بولس لي استهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا سؤال اخر لو وجد نمو في الابديه لدل ذلك على ان الذين وصلوا الى الملكوت لم يكونوا كاملين وكيف يحدث نمو وهناك لا توجد خطي طبعا الكمال المطلق خاص بالله وحده ومهما وصل الناس من صفات الكمال فهو كمال نسبي وكمال قابل للنمو يعني كمال مستوى معين ممكن ينتقل الى كمال مستوى اعلى وهكذا يوجد نمو في الكمال ايضا هل هناك دليل من كتاب المقدس على كده طبعا خذوا مثال زي بولس الرسول الذي صعد الى السماء الثالثة ورأى أشياء لا ينطق بها، والذي كانت له استعلانات ومعجزات وتعب اكثر من جميع الرسل، إلى أخ بولس بيتكلم يقول: ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكن أسعى لعلي ادرك يعني بيقول انه لسه ما بقاش كامل ده بيسعى لعله يدرك الذي لاجله أدركني أيضا للمسيح يسوع أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدرك ولكني أفعل شيئا واحدا إذ أنا انسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام يعني على الرغم من كل ما وصل إليه ينسى ما هو وراء يعني ينسى الكمالات التي حصل عليها ويمتد إلى قدام ينمو باستمرار يمتد إلى يعني ينمو بيقول أسعى نحو الغرض لأجل جوالة الدعوة الله الأولي في المسيح سوء وبعدين بيقول إيه فليفتكر هذا جميع الكاملين منه وخذن بالكم الآية ذي في في نبي ثلاثة آية 15 يعني الامتداد الى قدام فليفتكر فيه جميع الكاملين منه على رغم انهم كاملين نسبيا على حسب المستوى اللي هم فيه لكن يمتدوا الى قدام ايضا تقول لي فيه نموه في الكمال يقول لك طبعا فيه نموه في الكمال العيل الصغير اللي فيقول ابتدائي ولا ثاني ابتدائي انا مش عارف مقرراتهم ايه اللي بياخد حساب واحد زائد واحد يساوي اثنينه وياخد الجامعة والطرح ده ممكن ياخد النمرة النهائية في الحساب ويعتبر كامل في الحساب لكن معلوماته تعتبر كمال بالنسبة للأولى ثانيه ابتدائي يكبر شوية ياخد الربح وال ويأخذ الضرب والقسمة والحاجات دي وممكن يأخذ عشرين من عشرين في حسابه ويبقى كامل لكن الكمال أعلى من الكمال بتاع نقود وبعدين يخلص في الرياضيات ويأخذ حاجات كبيره وممكن يأخذ النمر النهائي ويقال عنه كامل لكن كامل بالنسبة للمستوى اللي هو فيه وهكذا يرتفع من كمال إلى كمال إلى كمال وكل درجة تعتبر كمال بالنسبة للمستوى اللي هو فيه وذلك بولس الرسول بيقول امتد الى قدام فليفتكر هذا جميع الكاملين منه يعني الكاملين يفتكروا انهم يمتدوا الى قدام فصاحب السؤال بيقول لو وجد نمو في الأبدية لدل ذلك على ان الذين وصلوا الى الملكوت لم يكونوا كاملين هو طبعا الكمال اللي كان عندهم كمال نسبي لكن في الأبدية فيه نمو نموه الى, إلى أي حد إلى غير حدود يظل ينمو وينمو وينمو وينتقل من كمال إلى كمال وما أنتوا فاكرين يعني الواحد يصل إلى كمال على الأرض وما يزدت عن كده لتبقى صورة قاتمة للأبدي إن أبدي يعني الواحد وقف على كده وربط ده مش معقول الكلام ده ينمو في المعارفة وينمو في الحب ومش ممكن أبدا تكون الدرجة التي وصل إليها وهو مربوط بهذا الجسد يقف عندها في الأبدية أما ما فائدة الانطلاق من الجسد وما فائدة ان هو يبقى في جسد روحاني ان كان لا يوجد نمو إذا ما استفدتش حاجة من خلع الجسد وما استفدت حاجة من الطبيعة الجديدة الروحانية وما استفدتش حاجه من اكليل البر وفضل رابط على مستواه بتاع الارض مش معقول ابدا الكلام ده مش معقول ده في الابديه هتبقى طاقات الروح التي بلا حدود تنمو كل حين في الرب وفي معرفه ربنا لغايه لما الانسان يبقى في كمال أعلى لأن طبعا الطاقات الروحية الموجودة في الأبدية اعلى بكثير من الإمكانيات الموجودة في الأرض فيظل ينمو وبعدين السؤال الثاني بيقول كيف يحدث نمو وهناك لا توجد خطية لا توجد خطية دي من النحية السلبية لكن من الناحيه الإيجابية إنسان بينمو في الحب انسان بينمو في المعرفه كل دي ما لهاش دعوه بالخطيه انسان بينمو في الالتصاق بالله في ال المتعه بربنا يعني في حاجات كثيره او من النمو مش مسائل سلبيه سؤال هل الناس الاسرار لهم نموه ايضا نحن بنتكلم طبعا عن النعيم الابدي والنموه فيه الاسرار دول في الظلمة الخارجية كفاية عليهم اللي هم فيه. سؤال واحد بيقول الي النبي ظهر مع الرب على جبل التجلي في جسد ممجد ونحن نعلم إنه في الأيام الأخيرة سيرجع ويموت فكيف يكون هذا الأجساد المجدة لا تموت لا طبعا إلي ما دخلش في الجسد الممجد أبدا الأجساد الممجدة بعد القيامة وإلي لم يدخل إطلاقا في الجسد الممجد أما كون إن هو كان على جبل التجلي فلا يعني إنه كان له جسد ممجد دي تذكرني بأن موسى النبي لما قضى أربعين يوم مع ربنا رجع وهو ينير لدرجة الشعب ما قدرش ينظر إلى وجهه فطلبوا أن يوضع برقه علشان النور البهي العظيم ده مش قادرين يحتملوه ومع ذلك ما نقدرش نقول ان موسى كان له جسد ممجد لأن موسى مات والأجساد الممجدة ما تموتش فإليه ليس له جسد ممدد اما يكون ان ربنا يعطي في فترات نوع من الضوء او النور للناس دي فترات مؤقتة مؤقتة مش تغيير في الطبيعة البشرية التغيير في الطبيعة البشرية في القيامة العامة ودي لسه مجتس